يا أهل الكتاب لم تلبشون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنجل على الذين آمنوا وذهن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 117. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 118. والله واسع عليم 119. يختص برحمته من يشاء وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِطِيقٍ تَأْتِهِ إِلَيْكَ ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليش علينا في الأمين شبيبا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الذين يشترون بعهْدِ اللهِ ومالِهِمْ فَمَا مُنْقَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ اخرات ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينجيهم ولهم عذاب اليم